وَإِذَا خَدْنَا مِتَاقَكُمْ لَا تَسْبِقُونَ لِمَا أَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرُتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَرُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَذَا الَّذِي تَقُتُّونَ أَنْفُسَكُمْ يَقُتُّونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهن الريب والعدوان وإيَّتكم بسارات فادوهم وهو محروم عليكم إخراجا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء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 لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد اتينا موسى الكتاب وقطعنا من بعده للرسل وااتينا عيسى بن مريم البيينات وايدناه بروح القدس فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ